إ ذ ا بلغت التراق ي وقيل من راق وظن أ ن ه التراق والتفت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق